بسم الله الرحمن الرحيم لا في قريش الا فهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف